أيها المسلمون اسمحوا لي أن أعدر عن اسفي وحزني وألمي ففي الوقت الذي كانت الأمة فيه جلها تصفق بأيد قوية وتصرخ بحناجر ملتهبة للأهل في مباراة ريال مدريد في هذا الوقت كان اليهود يضربون الامه بالنعال على ام الرقص في فلسطين عار على الامه عار على مليار وربع عار على جماهير خدعت قطيع يساق الى حثه رغم انفه نصفق للكره ونصرخ للاعبين ولهتف هتافا لو سمعه اليهود في عرض فلسطين وفي الكعبه لتركوا لنا فلسطين وفر لو سمع اليهود صرخه من الامه كصرخه الامه في الشادق والله لفر اليهود من ارض فلسطين والله لفر اليهود من ارض فلسطين لو كبرت الامه على ارض القدس لهذه الحناجر الملتهبة التي تهتف للاعب ولقطعة جلد سخيفة حقيرة جعلها اليهود ببراعة في حياة الامة غاية الجد والقطولة جعل اليهود هذه القصعة الجدية التخييفة التي تسمى بالكرة جعلها اليهود غاية الجد والقطولة في حياة الامة فصارت الامة تراقب بعين متجربة هذه الكرة من هنا الى هناك الى هنالك ويهدف العاقل الذي الذي ربنا خدع نفسه بانه ممن يحملون هم الدين الذي ربنا خدع نفسه بانه ممن يحترق قلوبهم على واقع فلسطين لا اصدق اصدق مع ربك اصدق مع نفسك تشاهد المباراة وانت تعلم بل وترى بعد المباراة الطحن اليهودي للطائرات والدبابات والرشاشات لإخوانك ألم تفكر في هذه الأم التي هدم بيتها على رأسها ويأتي لا تملك شيئا ألم يحرق قلبك هذا القسم الذي مات أبواه أمام عينيه يديه وهو لا يحرك ساكنه أما حطم فؤادك هذه الدماء التي تشفت ثم بعد ذلك تصرخ للزرح والله ان القلب لا تمسك لولا ان الله قال لنبيه انما انت منذر وما عليك الا البلاء والله ثم والله لولا اني اعلم ان وظيفتي هي السير على طريق النبي بالدعوة والبلاء فقط ورب الكعبة مرتقيت المنبر والله ما ارتقيت المنبر صرت أستحي من الكلام فبضاعتي هي أن أقول قال الله قال رسوله لكن من يجيب أنا لست قانطا وليس من منهج الياس إنما أنا أشخص الداء المريرة لنقف على دواء صحيح دقيق لنستلج رثومة الداء من جسد الامه بيد بيضاء لقية لابد من تشخيص الداء بأمانة بمصارحه بوضوح أصدق أنت لا تحمل هم الدين وأنت عاشق للكرة أنا أقسم على ذلك يا رب رب الكعبة لا تحمل هم الدين يا من تعيش للكرة إما أن تعيش للكرة وإما أن تعيش لله عاشق للكرة قد يضيع صلاة الجمعة من اجل مباراة قد يضيع صلاة العصر من اجل مباراة.